أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام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 لا تُفسدون في الأرض مرتين ولا تعلمون علوا كبيرا فإذا جاء وعدؤهم ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بس أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبني وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِيرَاقًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليوجوجكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عَذَابًا أليما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 آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّغَارِقُ بَصَرُهُ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا, ولتعلموا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها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 كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذوراً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 كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلو أولادكم خشية إملاقة، نحن نرزقهم وإياكم، إن قت لهم كان خطأ كبيرا.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 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنهم مسؤولا كل اولائك كان عنهم مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا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 وَإِمْمَ شَيْئٍ إلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وإذا قَرَأتَ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة, لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا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 نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا، إذ يقول الظالمون، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحوراً. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كن أنا عظام ورفات أإن لمبعوث خلق جديدة قل كنوا حجارة أو حديد أو خلق مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا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 وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعضا من النبيين على بعض واتينا داوود زبورا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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا قال أسجد لمن خلقت طيناه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إلا قَلِيلًا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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا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 وَمَا كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِينَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا أَغْيَرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّرَكْنَٰكَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا تجد لك علينا نصيراً وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً سنت ما قد رسنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدولك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلَهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثلا فأبا فأبا أكثر الناس إلا كفراء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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماوات ولنؤمن لرقيك ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه.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 الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكت يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء إملك الرسول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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأن كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظاما ورفات أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أي يخلق مثلهم على أي يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه.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 ولقد آتينا موسى السعائات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَنَ النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ يَتْلَعُ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا